لا إله إلا القرآن. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. I am you know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 فَخِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مبين وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ آلِهَةً أُخْرَى إِنِّي لَكُم إِنَّهِ الَّذِينَ ظَلَمُوا تَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ فَغَيْلُوا الْلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغتوف عليهم عَزَمَ كَهَفَ فَسَمَاءَ الجنة هي المهوى يسألونك عن الساعة عيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما